المعبود في كل الزمان الذي لا يخلق من عمه مكان ولا يشعره شكل عن شكل جزع الأشبال والبندات وتنزع عن صاحبة والأولاد ونفت حكمه في جميع نفات. لا تنفتد العبور بالتنفية ولا تتوهم من بالتصوير ليس لي كذلك له شيء وهو السمع اسماء لهم أسماء الحسنى وصفات العلاق الرحمن على العرش استوى له ما في الزموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الزرم وإن في الأرض القول يعلم السر ورحبا وأشهر ما لها إلا الله وحبا مجاشا إنجلا هل تعلم لهم سمية قطرة من تحر جوته ثلّة من أطرية نظرة بعين رحمته تصير الكافرة وليا الجنة لمن أطاعه ولو كان عمداً عشياً والنار لمن عصاره ولو كان شريفاً قراشياً وأشهد أن محمد عبدالله ورسوله خير الناس مقاماً أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وجعل له أصحاباً قرروا يردهم سجداً ورقياً اللهم صد على حديثك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الضادرين ومن تنعهم بإحسان جياله دي من دين وكان بمدين مندية فما لا تضينا الناس تقوى الله سبحانه تقوى الله هي مجال وبها ذلك الجنة تلك الجنة الذين مرضوا من عبادنا من كان فقيلة والتقوى هي ملحصنا أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك حيث أملك فإذا تموت بأمرك واستهيت عن نهيك احتتالك وتعبدك فأنت من المتقين فأنت من المتقين وأنت من النابين أحنا رب العالمين فالله اجعلنا من طاقك وطاقك يا ذا الجلال والنطاع أيها الناس إننا نعيش أياما صعبة شديدة الصعوبة وليس صعوبتها المأكل والمشعر فقط وإنما صعوبتها باختلاط الأمجار واختلاط المفاهيم واختلاف الناس وتحذبهم وكل حزب بما لديهم فرح وقد جمع عبد الله سبحانه وتعالى هذه المشاكل في حديث واحد جمع مشاكل الإبادة وبيّن الحل فيه بيّن الحل فيه. هذا الحديث يرغيه الإمام مسلم رحمه الله بصحيح من حديث أبي در الغفاري الصحابي الجميل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرغيه عن ربه عز وجل يحدث يا عبادي. الحديد. او كلام الان من الضجعة الزوجة. عبادي. يا علادي. اني حرمت الظلم على نفسي ويجعلته بينكم محرما فلا تظالمون. اسمع. واستمع. وانصف. اذا كان الذي يكلمك ربك. افتح قلبك لربي. إذا قلت له رب العندي أو تعود له بذلك كأنه شحيم أو كما يقولوها الناس العالمين معبر فيقول لك يخديك لعنزة لكذلك مع أننا ندعو الله سبحانه وتعالى في كل صلاة ونطول دينا مصراطة المسلمين وكلنا في حاجة إلى الجدد وكان نبي الله صلى الله عليه جاد ويقول الدين لمخصول فقيم من الحق بأذنك انك تذكي من تشارك الأرض المستقيم النبي تأمر هذا الدعاء الدين لمخصول فقيم من الحق بأذنك انك تذكي من تشارك الأرض المستقيم ونحن نرى ناسي على طلال أو أن الذي يختلفه معه إذا كان الأمر يحتمل اختلافا يظن أنه هو الذي على الحق ويجب أن يحمل الناس على رأيه إلى أجمع النبي كان يدعو ويقول الدني لمقتل فكيه من الحق الإذن أنك تنفي من تشاه إلى صراط المستقيم يا عبادي كلكم ضار إلا من هديكم إذاً أيها الهدى أي إنسان ابتعد عن الشريعة فهو ظال أي دولة، أي أسرة، أي مؤسسة بعيدة عن شراء ذلك فهي في الطلاق الله حكم بهذا الحر وهذه حرارة يعني هذا الحديث تستطيع حسنين حرارة ربالين ليس لها نسخ ولا كُلْ لُكُمْ ضَارًا إِلَّا مَنْ أَلَيْتُمْ فاللَّذِي يَحْتَصِمُ بِهَذِي اللَّهِ وَبِحَبِ اللَّهِ في الزواج في الطلاق في المعاملات في دخوله وخروجه في كلامه في ضحكه وترسله الذي يحتاج بهذه الله في هذا كله هو المهتدي الذي يُطِعُ نبي صلى الله عليه وسلم هو المهتدي أما المقارب على الزواجر قليلين او كثيرين قليلين او كثيرين فهو طاظ لخص المخالفة كلكم طاظ الا من هديكم. هل اكتع الله الذي يجاهل النبي كله? هل اكتع لكم النبي كله? ايجا لكم? هل اكتع لكم في بنتك? في ولدك? في عملك? للمؤسسة التي تشتغل فيها في تعاملاتك مع الناس هل أنت على الهدى الذي أمرهم به؟ اسأل نفسك لتعرف الجواب فإذا كنت في جوانب تاركا لهذه تاريخ الزوجات فأنت ضاد في هذا الأمر إذا كنت متحذبا متعصلا ولهى الشعر على العصرية وجعلها من الجاتلية فأنت ضاد في هذا الأمر إلا أن تهتدي بهذي الذي سبحانه كلكم طارعون إلا من هليكم فاستهدوني أهلكم استهدوني يعني اطلبوا مني الرذائي وأنا الذي أهلي اطلبوا مني الرذائي والله عمّا يا جلال والإقراء في, في ليتك نتلك أن تهدينا الصراق والمستقيم وأكثر مع قلوبانهم على الهذي النبوي وان تدعنا عن البدع والمنكرات البدع التي تدخل على اتخاذ من احتفالات كاحتفال بمولد النبا واقول انا اقصد بالله احد ليس الايمان بالذات مجرد عاطفه و يعني مجرد مخالفه وانما الاحتفال بهذه التي توصلت ابتداع الاعتصال بهذه الليلة والله قالت اتباع والنبي عليه الصلاة والسلام لن يكن يحتفظ من ربيه ولا أصحابه ولا القرون المفضلة وإنما الذي أوجد هذه البتعة هنا الماظميون المغيليون الرواهن الذين حكموا مصر أكثر من مديرها وخرجوا الهم بالله عز وجل وما ينصر على سمياتها على مهل آهل السنة لكن تضي فيها العادات التي تركها هؤلاء منها الاكتفالات الموارد والقضور والأشياء التي تركها كذا نقرأ نقرأ المبتدر المبتدح حذور للباية عز وجل المبتدح حذور للرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان يقول فيه بجعاته أنه يشده النبي ويمجد النبي فهو كذلك لأن الله تعالى قال في آية في الاختبار إن كنتم تحبون الله فاستبعوني أصدقاء قال الله كل الناس إن كنتم تحبون الله فاستبعوني إن كنتم تحبون الله فاستبعوني فالذي لا يستمع ذلك ولو قالوا احبوا الله ورسوله قل له أنت كذاب دليل بيك لأن الله عز وجل كلامه لا يستمع مثل هذا الاتدام كل إن كنتم تفهدون الله فاتبعوني فعلى أستدع رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كلاما واضح من أتى لشيء ليس ات عليه أمرنا فهو رب يعني مرضوض عليه الذي يأتي بفعله ليس عليه النبي ولا أصحابه مرضوض عليه برضوهم مرضوض عليه يعني لن يقبله الله سبحانه وتعالى فاحذر أن تبتدع وكفاك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هذين فاستهدوني أهلكم هذا في جانب الفكر هذا في جانب العقاب هذا في جانب الهدي الذي تسير عليه جعل الله الهدى من قبل سبحانه وأمر رسول الهدى هذا الهدى للناس كتابا وسلما ثم قال بعدها يا عبادي كلهم جائع إلا من أطعم مستطعموني أطعم يا عبادي كلكم عامل إلا من كسوته مستكسوني أجفكم أيها الناس عندكم أزمان؟ ولا الحياة على أفضل ما يكون عندكم أزمان؟ عندكم أزمان في السراء عندكم أزمان في عندكم, عندكم قلاء؟ ان اي شيء ردوا على راقي في هذا الكلام قال ما تستطيعون ان اطلبوا مني الطعام والنقل ما لنا هذا الكلام يقول انا اطلب مني وانا عطس يقول انا انا طالبكم وراضيكم جربوا اول شهر فقط قال الله عز وجل يرزق الناس اذكروا انحمد الله عليه دي نعمه من هذ من خالق غير الله يرضوهكم من السماء وضاء؟ لا يده إلا هو فعنها سوف أقول مين؟ العقول ربنا بالكلمة. دول يا ناس يا ناس نعمة من يعني عليكم. هل من خالق غير الله يرضوهكم من السماء وضاء؟ في خالق لله يرضوهكم لماذا تذهبون إلى غيرك؟ ولماذا تكثيرون الزوم على غيرك؟ الزوم إذا صار في سورة نصيحة مجرد نصيحة تقدم ثم بعد ذلك تلجع إلى ردك سبحانه هل من خارج الله يغفر من السماء والأرض؟ ويجيب الله بنفس الآية لا إله إداره لا رزق إلا هو تقول تؤمنه طيب من إيه كي شو من ييئ الاعتراض ربنا والذاه الى غيره ولذلك ترى الشف الشف في شوارع المسلمين حتى صار يعني نوع من الاستهزاء ونوع من اللكن الذي يحمل الناس عليها الوذره ليلا نهار فاصبروا ويتمازحون ويتهكمون ويسخرون ففعلا لو واحد منهم طرق الله يضحك ويقول ويسك بمسج مري لأن الكل علق الغمور عليه فإذا علقنا الغمور عليه وكلف الله إليه إذا علقنا بفرد أو بأمة أو بجماعة وكلف الله إليه وقد قالنا لينا صلى الله عليه وسلم من تعلق حلقا وكل إليه وقلت إليه. حتى المشرف الذي يشرف بالله إله ننهض يتنوه الله إليه يوم القيامة عند السبساد يقول له اذهب إلى من كنت تشرفه مثالي سبحانه وتعالى فالتمس عنده الجزاء. ما عندنا نشرف جزاء لينا ولا راح. اذهب إلى من كنت تراعين أو كنت تشرف به الله عز وجل اذهب وقلت من وكلام الله إليك. هلأ نريد أن تتعزك قلوبنا بغير صالحنا سبحانه وتعالى. هليس من حق الله علينا أن نقول اللهم يا رزاق ورزقنا من فضلك. اللهم يا واجع. يا قوي. يا ذاكوة الكثير. لوجك واجع قادوا لذلك اسمار الحزنة فادعوه بها. هذا حديث تلفين يا جناعة من بتاهدنا وعطائنا والتعاملاتنا مع الناس. بس خالينا احنا نعيش. محترمين كما اردنا. والله سبحانه وتعالى في رسوه علينا. كما امرت. كن على الجادة. تعزق بالله عند وجد. وإلا والله فما قيمة لهذه الحياة. ولا قيمة لنا. إذا تعلقنا بغير الله سبحانه والله صار حج المخروف أضبط الإنسان إذا تعلق الإنسان بغير الله لماذا؟ لأن كل مخروف خلقه الله جعل له طريقة في الحياة ينشي عليها من أول الشبس والطمر مشت على طريقتها بدون انحراق إلى الحشرة التي خلقها الله إلى النبات إلى الحجر كل يزير على الطريقة التي جعلها الله له في خلقه. أما نحن إذا اتحررنا عن هذه الطريقة صرنا أقل من هذه الكائنات. وقر في قتال يتكلم عن الناس يتكلم عن الناس أنهم أقل من كائنات كثيرة عن الأضاء. إذا علقنا بغير الله إذا سألنا غير الله إذا استعدنا بغير الله واعلم هذه الكلمات الصغيرات في المدنة الكبيرات في المعنى التي عدمها النبي صلى الله عليه وسلم بإن عباد يقول له يا ظلام إذا تألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله واعلم أن الظلمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإذا اجتمعوا على أن ينبوك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك هذه القرارات كتباً وجرفة الصحب على ذلك ربح في الأقلام وجرفة الصفح الناس تسألوا ربكم فإن الله يقضب على من لم يسأل إن الله يقضب على ما لم يسأل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يقضب عليه من لم يسأل الله يقضب عليه أما نحن من البشر إذا سألتني أقضب إذا ضلطت مني أفضل وأمان لكفرة سؤاله لكن الله يفرح بكفرة سؤال السريم فاستهدوروا يهدكم يحافظكم ويقول يا عباس هذا معظم لنا أننا نجعلنا لجلاله سبحانه وتعالى ولذلك قالها بعض الشعراء يقول دخول تحت قول تياري بلادي وانصيرت احمد لي نبيا يعني نحمد الله هذه النعمه يقول ومما زادني شرفا وديعا يعني اقرب ومما زادني شرفا وديعا وقفت باقصى اطروى دخول تحت قول تياري بلادي وانصيرت احمد لي نبيا فهذا محظم والله يقول لنا يا إبادي أي نازينا ويقول يا إبادي ثم نعرف عنه أن نستحب الخرق، أن نستحب الحياة أن نستحب النعمة التي يُرِم علينا بها سبحانه وتعالى صباحاً مساء رسولنا عليه الصلاة والسلام شكّ له الناس أن جملاً يعطّر ويشتد عليهم فجاء الأبي عليه الصلاة والسلام إلى الجمل وذمه ان يقول للنبي عليه الصلاه والسلام فلما راى النبي وراصف لما الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرك ووضع ثمه في الارض فسال النبي عن قطام الجمل واطمنه الحمل يعني مسك الجمل والبسه قطامه ثم لما راى تشليم الجمل ودله الجمل جرسل الله وهو رب صاحبه قال ما من شيء بين الثمان والأرض إلا ويعلم أني رسول الله ما من شيء بين الثمان والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاص الجن والجنس كل المخلوقات ما ليستمع الأرض تعلم ربها وتسبح ربها ولكن لا تبقرون إلا عاصي الجن والجنس المتمند المتمند على الله الذي يترك سؤال الله سبحانه وتعالى وينجأ إلى سؤال الناس إنها فتت ظلمة الآن أنها عاشت على الملديات نأكل مال، نشرب مال، من الذي سيعطينا تزوج الناس، كم تأخذ في الشهر، كم في الشهر وَإِذَا قَبْطَ لَا عِيْنَا عَلَى الْمَادَةَ وَلَا تَعَلُّوا بَقِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهُ أين أسلافنا؟ أين التي سبقتنا؟ الذي كان الرجل يأتي للنغة المسلمة ليخطوها؟ فتقول له مثلك لا يرى ولكن أنت مشرك وأنا مسلمة فإن أنت أسلمت فذات مهريم السلف. وموقفنا من السلف. لما جاء رأيه يقول يا رسول الله زولني هذه المرأة. فقال الثالث شيئا فلم يجب شيئا. ففي الأخير قال زوجتكها بما معك من القوان. يعني تحفظها معك الله من كتاب الله سبحانه. وربط بهذا المرأة. أن هذا الهدي هل نحن على هدي الله عن دواجه في ذلك؟ ربما يسألني واني أو يعارض وما أكثر المعارضين يقول هو الأمور حرام؟ النهور مش حرام والمهر الكبير مش حرام لكن أن يكون أن يعامل الفقير مثل الغني هذا هو الحرام أن بين الفقير والغني حتى لا يجب الفقير ما يتدوج به ويستشر الفساة والزنة ولا يستشعر المساة في الأرض ونقول من أين جاء هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم هذا هو الزمعاء اللي حرام أن تقول للمتزوج امتوها جهدتك كذا وإذن خالتها جهدتك هو يأتي لا يملك قال الله عز وجل لينكف ذو ساعة من ساعة فلما تكافه الناس مالا يقول ما لا يتقون والله تعالى قال لا يكذف الله نسبا إلا وسعها أنحو على السرية أنحو على الهد والله يقول يا عبادي كلكم ضار جلا من عليكم فاسأتوني عندكم يا عبادي مشاكل تحل كلكم جائح إلا من أطعمكم نحن نرتكب في دنيانا وإذا نصحنا أحد نقول هاتي العيش إذن هي فورة وطوف بأكل العيش كل نفقاتك على أولادك عشان يتعلمون عشان يتعلمون عشان هذا العيش قال الله لك فيه فاصطف عموني وقلوا خذوا بالأسباب نعم وقلوا مني أنا الغرفة وقلوا مني أنا اتلافة وقلوا مني أنا استوفيك كونوا دليماً معي كما أنا معكم وقال الله ميني معكم لين أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأممت القرصة وعزلتموه الله قارقاً حسناً متى يكون الله معنا؟ وقال الله إني نعفر لين أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة ممكن أن أقول لي فمحف كلنا من الصلاة في فقر ينصلي وفي فقر أقم الصلاة بوا على الفق وهكاعة فلسة بشنين لسه من يؤكم الصلاة وما قال القرآن ورقة ولا السنة صدموا لك كلنا أقل الصلاة أقل الصلاة يعني بمواعيدنا وفي المسجد وفي الجماعة وبالخشوع وحضور كل هذا لا يتوفر فينا وأين كان هؤلاء الناس أبناء الحيء أين كانوا في صلاة الفجر ولا الناس مستوضة لصلاة الجمعة ولا مستأشرة لصلاة الجمعة أين كان هؤلاء في صلاة الفجر فأين أقل الصلاة؟ إلى وقال الله لهم اني معكم لانها انظر الصلاة ولا سلف المسجد وانتم برجل وعددتمهم اي وقت ارضمهم واقرضتم الله قرضا حسنا الا تقابل الصدقات كنتم في الطريقه وفي النافله فكان معنا ايها الاخوه الحديث طويل عن النظر الي ابي وفي النهايه قال أن الله غليم عنه لو أمننا كلنا لن يجينا ذلك في ملك الله شيء ولو كفر الناس كلهم لن ينقص في ملك الله شيء لو أراد الناس أن يضبوا ربهم لن يفلغوا ذلك لو أراد الناس أن يدبعوا ربهم لن يفلغوا ذلك إنما هي كما قال في هذا الحديث سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم يعني في منها يخدم الله لك القرار بالموعظة وخاتمة الكلام يا إبادي وكلام المطلق يا إبادي يا إبادي إنها هي عمالكم أحصيها عليكم هل تعرف هذا؟ هل تعرف أن كل الكلمة تنقره منك؟ سواء هي برحش أو بالإهزاء أو بجزء أو بملاح يفتن عليك هذا الكلام؟ يا إزاي إنما هي أعمالكم الملخص اللي جلوا لكم أعمالكم النظار لك ما إلى أجلابكم أصوالكم ولك ما قلوبكم أعمالكم قلوبكم وأعمالكم إنما هي أعمالكم الملخص اللي جلوا بيهم فيها سبحانه وتعالى عملهم سواء كان هذا العمل قبلاً باللسان أو احتفاظ من قلب أو عملاً بالجوائف انما هي اعمالكم وحصيها عليه وحصيها عليه ويوم القيامه يتقدم الملك الذي احصى الاعمال ويقدم الكتاب الى ربه ويقول يا رب هذا ما لدي عن الكتاب موثق وكامل وليس فيه نقص وقد تم تقرا الكتاب جاء ذلك انما هي اعماله احصيها عليه ثم اوفيكم بها بتاخذ الجزاء قد يكون الجزاء على العمل خيرا وقد يكون الجزاء شارا ثم اوفيكم اجرا فمن وجد خيرا فاحمد الله حمدا لله الذي وفقته الى الصالح ومن وجد غير ذلك فليؤمن بنفسه ايها الانسان ماذا نجد في دنيا الان دنيا مليئه بالخيرات ام مليئه انما هي اعمالنا كل بل اعمالنا ان استقينا ربنا علينا ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب اذ توالت شيئ قلوبنا في قلوبنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله يكتب لكم جزاءكم جرلا رحما بدي جزاء يعني لأكم جزاء مضاعباً يا أمنوا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يرسيكم كفلين من الرحمة الله يرسيكم كفلين من الرحمة يضاحب الجزاء في الدنيا وفي الأسرى يا إلهي إنها هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أورفيكم مياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يدرمن إلا نفسه أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه كان الله الحمد لله وحكم والصلاة والسلام على مدى نبيه على على آه واصحاب الطيب من ومن تبعهم بأفسان إلى يوم الدين وسلم مسلمة كثيرا وبعد أيها الإخوة أعمالنا تسجل ويوم القيامة يأتي الملك الذي كتب بفتارك ويقناد عليك Oh, yeah. وعن أيماننا وعن شمائنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الجمع رحوما وتفارقنا بعده معصومة اللهم قل بأيدينا إلى ما يرضيك اللهم قل بأيدينا إلى ما يرضيك اللهم قل بأيدينا إلى ما يرضيك اللهم امنح بلادنا الامن والايمان اللهم امنح بلادنا الامن والايمان اللهم امنح بلادنا الامن والايمان والسائر في بلاد المسلمين اللهم انصرنا في المسلمين في كل مكان اللهم عليك بالطواقم الذين يقاتلون اولياء اللهم عليك بالطواقم الذين يقاتلون اولياء اللهم من اراد تطبيق شرع الله فوفقه الى كل خير ومن أراد تعطيل شرع الله اللهم بخير منه اللهم من اراد تعطيل شرع الله اللهم ابدله بخير منه اللهم بخير منه اللهم, من. اللهم ولي على الناس ومولهم غيرهم اللهم على الناس انه مولهم غيرهم وكف عنهم شرارهم يا اللهم احفظ اولادنا ووالدينا ومسائنا سوله السلام واجعلهم في الدنيا لنا قرة عين وفي الاخره لقاءا من النعيم اللهم اشف بفضلك كل مريض المسلمين وارحم كل ميت منهم يا اكرم العالمين اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم اجعل خير ايامنا يوم أن نلقى كبير ورزقنا سعادة الدائمية للأي وإكرام. رحمة الله صلى الله عليه